ولما دخلوا على يوسف اوى اليه اخاه قال اني انا اخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقايه في رحل اخيه ثم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 قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض, لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فمن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 كذلك كدنا ي و س ف ما ك ا ن ل ي أ أ خ ذ خ ا ه في د ي ن ا ل م ل ك إ ل ا أن ي ش ا ء ا ل ل ه نرفع د ر ج ا ت م ن ن ش ا ء وفوق ا ل ذي ع ل م عليم قالوا إ ن يسرق فقد سرق أ خ له من قبل فاسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال انتم شر مكانا, قال أنتم شر مكانا والله اعلم بما تصفون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 قال معاذ ا الله أ ن ناخذ إ ل ا من وجدنا متاعنا عنده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 وانا لصادقون قال بل سولت لكم أ ن ف س ك م امرا فصبر جميل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا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 وتولى عنهم وقال يا اسفا على يوسف وابيضت ع ي ن ا ب ي ض و ع ي ن ه من النابلسي ح ز ف ل ل ه تفتأ تذكر ي و س ف حتى حراضا تكون حتى تكون أو م ن ا ل ه ا ل ك ي ن ق ا ل إ ا م ي أ ش ك و بثي و ح ز ن ي إ ل ى ا ل ل ه ق ا ل إ ن م ا أشكو بثي وحزني بثي إ ل ى ا ل ل ه موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه ا